119. إذ هم عليها قعود 110. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 111. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحمد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 وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود سرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب